الله رب العالمين الرحمن الرحيم ما بعدك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم uh -huh.